ا ل ح ي ا ة إ م ا ل ل إ ن س ا ن و إ م ا عليه تمر ساعاتها ولحظاتها و أ ي ا م ه ا و أ ع و ا م ه ا تمر على ا ل إ ن س ا ن فتقوده إ ل ى ا ل م ح ب ة والرضوان حتى يكون من أ ه ل الفوز والجنان أ و تمر عليه فتقوده إ ل ى النيران و إ ل ى غضب الواحد الديان ا ل ح ي ا ة إ م ا أ ن تضحكك س ا ع ة لتبكيك دهرا و إ م ا أن تبكيك ساعة ل ت ض ح ك ك دهرا ا ل ح ي ا ة إ م ا ن ع م ة ل ل إ ن س ا ن أ و ن ق م ة عليه هذه ا ل ح ي ا ة التي عاشها ا ل أ و ل و ن وعاشها ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د وعاشها السابقون فصاروا إ ل ى الله عز وجل بما كانوا يفعلون ا ل ح ي ا ة معناها كل ل ح ظ ة تعيشها وكل س ا ع ة تقضيها ونحن في هذه ا ل ل ح ظ ة نعيش ح ي ا ة إ م ا لنا و إ م ا علينا فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه ا ل ح ي ا ة وعرف حقها وقدرها فهي والله ح ي ا ة طالما أ ب ك ت أ ن ا س ا فما جفت دموعهم وطالما أ ض ح ك ت أ ن ا س ا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم ا ل ح ي ا ة أ ح د ت ي في الله جعلها الله ابتلاء واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائق العباد ففائز برحمه الله سعيد ومحروم من ر ض و ا ن الله شقي ط ر ي ق كل س ا ع ة تعيشها إ م ا أ ن يكون الله راض عنك في هذه ا ل س ا ع ة التي عشتها و إ م ا والعكس والعياذ بالله ف إ م ا أ ن تقربك من الله و إ م ا أ ن تبعدك من الله وقد تعيش ل ح ظ ة و ا ح د ة من لحظات حب الله و ط ا ع ة الله تغفر بها سيئات ا ل ح ي ا ة وتغفر بها ذنوب العمر وقد تعيش ل ح ظ ة و ا ح د ة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن ط ا ع ة الله تكون سببا في شقاء ا ل إ ن س ا ن حياته كلها ن س أ ل الله السلامه والعافيه فهذه ا ل ح ي ا ة فيها داعيان داع الى ر ح م ة الله وداع الى رضوان الله وداع الى رضوان إ ل ى م ح ب ة الله و أ م ا الداعي الثاني فهو داع الى ضد ذلك شهوه ا م ا ر ة بالسوء أ و ن ز و ة د ا ع ي ة إ ل ى خ ا ت م ة السوء و ا ل إ ن س ا ن قد يعيش ل ح ظ ة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على ا ل ت خ ل ي ط في جنب ربه يبدل الله بذلك البكاء سيئاته في حسنات وكم من اناس أ ذ ن ب و ا وكم من اناس أ س ا ء وكم ا و من اناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم فكانوا بعيدين عن ر ح م ة الله غريبين عن رضوان الله وجاءتهم تلك ا ل س ا ع ة و ا ل ل ح ظ ة وهي التي نعنيها ب ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة لكي تراق منهم د م ع ة الندم ولكي يلتهب في القلب د ا ع ا ل أ ل م فيحس ا ل إ ن س ا ن أ ن ه قد طالت عن الله غربته وقد طالت عن الله غيبته لكي يقول إ ن ي تائب إ ل ى الله منيب إ ل ى رحمته ورضوانه وهذه ا ل س ا ع ة هي ا ل س ا ع ة التي هي مفتاح ا ل س ع ا د ة ل ل إ ن س ا ن س ا ع ة الندم وكما يقول العلماء إ ن ا ل إ ن س ا ن قد يذنب ذنوبا ك ث ي ر ة ولكن إ ذ ا صدق ندمه وصدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات ف أ ص ب ح ت حياته ط ي ب ة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجا و ا ل أ ل م ونسال الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إ ل ى رحمته وهذا ا ل أ ل م الذي نحسه من التفريط في جنبه أ ح ب ت ي في الله كل واحد منا ي ر ي د ه أ ن ي س أ ل سؤالا أ ن ي س أ ل نفسه عن الليل والنهار كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياه وهل هذه الضحكه ترضي الله, هذه وهل هذه ترضي الله عز وجل عنه وكم سهر وهل هذا السهر يرضي الله عنه وكم وكم سؤالا ي س أ ل فيه ن ف م ه وقد يبادر ا ل إ ن س ا ن لماذا ا س أ ل هذا السؤال نعم ت س أ ل هذا السؤال ل أ ن ه ما من طرفه عين ولا ل ح ظ ة تعيشها إ ل ا و أ ن ت تتقلب في ن ع م ة الله فمن الحياء مع الله والخجل مع الله أ ن يستشعر ا ل إ ن س ا ن عظيم ن ع م ة الله عليه من الحياء والخجل أ ن نحس أ ن ن ا نطعم طعام الله و أ ن ن ا نستقي من شراب خلقه الله و أ ن ن ا ن س ت د ل بسقفه و أ ن ن ا نمشي على فراشه و أ ن ن ا نتقلب في رحمته ف م ن الذي م ق د م ه في ج ب ه ي س أ ل ا ل إ ن س ا ن نفسه يقول ا ل أ ط ب ا ء إ ن في قلب ا ل إ ن س ا ن م ا ت لو زادت واحد في ا ل م ئ ة أ و نقصت واحد في ا ل م ئ ة مات في ل ح ظ ة ف أ ي لطف و أ ي ر ح م ة و أ ي عطف و أ ي حنان من الله يتقلب فيه الانسان س ن نفسه عن ر ح م ة الله فقط إ ذ ا أ ص ب ح ا ل إ ن س ا ن و س ن ع ه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حفظ له س ن ع ومن الذي حفظ له بصره ومن الذي حفظ له عقله ومن الذي حفظ له روحه ي س أ ل نفسه من الذي حفظ هذه ا ل أ ش ي ا ء من الذي يمتع ب ا ل ص ح ة والعافيه الناس المرضى على ا ل أ س ر ة البيضاء ي ت أ و ه و ن و ي ت أ ل م و ن والله يتحبب إ ل ي ن ا بهذه النعم يتحبب إ ل ي ن ا ب ا ل ص ح ة ب ا ل ع ا ف ي ة ب ا ل أ م ن ب ا ل س ل ا م ة كل ذلك فقط لكي نعيش هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة فالله تعالى يريد من عبده أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل فعل فرائضه و ا ل أ م ر الثاني ترك نواهيه و ت و ا ج ي ه ومن قال إن ان ل ق ر من القرب من الله عز وجل, إن القرب من الله عز وجل فيه الحياه ا ل أ ل ي م ه او فيه الضيق فقد أ خ ط أ الظن بالله والله إ ذ ا ما طابت ا ل ح ي ا ة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه ى و إ ذ ما طابت فرائض ا بسعل ل ل ويجرب ت ت ر محارم ك الله فوالله لا ط ب بشيء ي سوى و ا ل إ ن س ا ن متع ا ل ح ي ا ة كلها ف إ ن ه والله لم يجد أ ط ي ب من متعه ا ل ع ب و د ي ة لله بفعل فرائض الله وترك محارم الله أ ن ت م أ م و ر ب أ م ر ي ن إ م ا أ ن ي أ ت ي ك الامر افعل أ و لا تفعل إ ذ ا تفعل أ ي شيء في هذه ا ل ح ي ا ة ف س أ ل نفسك هل الله عز وجل أ ذ ن لك بفعل هذا الشيء أ و لم ي أ ذ ن لك أ ي شيء تفعل ف ا ل أ ج س ا د ملك لله والقلوب ملك لله و ا ل أ ر و ا ح ملك لله ينبغي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتقدم أ و ي ت أ خ ر ي س أ ل نفسه هل الله راض عنه إ ذ ا تقدم فليتقدم أ و الله غير راض ي عنه ف ل ي ت أ خ ر فو الله ما ت أ خ ر إ ن س ا ن ولا تقدم وهو يرجو ر ح م ة الله إ ل ا أ ز ع د الله ولذلك ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة و ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة ت ك و ن بالقرب من الله القرب من ملك الملوك وجبار السماوات و ا ل أ ر ض ا ل أ م ر أ م ر ه والخلق خلقه والتدبير تدبيره ولذلك تجد ا ل إ ن س ا ن دائما في قلق وفي تعب تجد الشخص يتمتع بكل الشهوات ولكن والله تجد أ ل ذ الناس ب الشهوات أ ك ث ر ه م آ ل ا م ا ن ف س ي ة و أ ك ث ر ه م قلقا ن ف س ي ة و أ ك ث ر ه م ضجرا ب ا ل ح ي ا ة واذهب وابحث عن أ غ ن ى الناس تجده أ ت ع ب الناس في ا ل ح ي ا ة لماذا ل أ ن الله جعل ر ا ح ة ا ل أ ر و ا ح في القرب منه وجعل ل ذ ة ا ل ح ي ا ة في القرب منه وجعل أ ن س ا ل ح ي ا ة في ا ل أ ن س به سبحانه وتعالى و ا ل ص ل ا ة ا ل و ا ح د ة يفعلها ا ل إ ن س ا ن من فرائض الله بمجرد ما ينتهي لركوع وسجوده ا ل و ع ب و د ي ة ه لربه بمجرد ما يخرج من مسجده يحس ب ر ا ح ة ن ش ر ي ة والله لو بدل لها أ م و ا ل الدنيا م ن ا س ط ا ع ه ا الى حسده ا ل ح ي ا ة الطيبه بالقرب من الله ا ل ح ي ا ة ا ل ه ن ي ئ في ا ل ق ر ب من الله إ ذ ا كان ما طابت ا ل ح ي ا ة بالقرب من الله فبمن تطيب وهناك ثلاث عوائق تمنعك من القرب من الله أولها